فأَن جَينَاهُ وَأَصحابَ السَّفينََةِ وَجَعَناهَا آيَتَلِ العالممِين فأَن جَنهُ وَفحابَ السَّدةِ وَجعلم آَتَلِلَين وَإِبِ اللهَّ مَ إِذقالَالَ لِقَومِهِ وإبراهيم إذ قال لقومه عبد الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعبدون منهم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 اللهماهر للقى واعبده واشكر له اليه ترجعون اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وان تكذبوا فقد وما على الرسول الا البلاغ أَمْ يَرَوْنَ كَيْفَ يَبْدَأُ اللَّهُ الخلق ثُمَّ يُعِيدُ أَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ مَا خَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُ إن, إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا في الأرض فَبِذَنبِهِمْ كَيْفَ دَبَّ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ نَشْأَةً أُخْرَى ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ نَشْأَةَ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ على كل شيء قدير يُعذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ يُعذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَإِلَيْهِ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 والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك أولئك لهم عذا